الله الصمد لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر, أكبر سمع الله لمن حنده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 وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما رزقتنا يا ربنا من الخير وأعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعالي فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت لستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إليه ربنا تقبل صلاتنا وقيامنا وصيامنا واستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا ونحن ندعوك ولا تخيبنا ونحن نرجوك لَيْسَ لَنَا إِلَٰهٌ إِلَّا أَن تَدْعُوهُ وَلَا رَبَّ سِوَاكَ فَنَرْجُو نَسْأَلُكَ أَن تُصْلِحَ أَحْوَالَنَا اللَّهُمَّ أَصْلِحْنَا وَرُدَّنَا إِلَيْكَ رَدًّا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائن مغفرتك والسلامة من كل إثن والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم طهر قلوبنا منها النفاق وأعمالنا من الرياق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالّا إلا هديته اللهم أصلح ولي أمرنا وخذ بناصيته إلى البر والتقوى واغفر اللهم لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولمن أم فيه ولوالديه ولمن أذن فيه ولوالديه ولمن صلى فيه ولوالديه ولمن قام على رعايته ولوالديه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بلغنا ليلة القدر برضوانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر